الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكومه وبعث العظم ورممه وأنسى ونزل الكتاب وأحكمه ورفع القمر وقومه وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلما سبحانه ما أعلى مكانه هُوَ أَعْظَمُ وَمَا أَكْثَرَ جُودُهُ وَأَكْرَمَ وَأَعَزَّ سُلْطَانُهُ وَأَقْدَمَ وَمَا أَعْظَمَ لُطْفَهُ وَأَرْحَمَ سُبْحَانَهُ مِنْ إِلَهِ الْحَلِيمِ مَا أَعْظَمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنْزَلَ الْمَاءَ أنه هو رب الشعراء له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما ألقى وما أهداه وهو الذي أخرج المرعى وله مآل وإليه ملتها وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى لهم يشاء وقعون فيها خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى لهم فيها من الحور عين وخمر مصفى لا يكدر ساكنها ولا يشقى ويشرب من حوض النبي ويهنى هذا جزاء من وإحسن واتقى وأنا من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لهم فيها عذاب شديد لا يقوى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم ودعا المثوا لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوا لهم فيها من الحياة واللافات ما لا يزول ولا يفنى فلبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى صدق الله العظيم الكبير المتعالي صدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي صدق الجبّار الذي أرسل الجبال العوالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها, نلقى الله وبها, نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنهم إذ قالوا درة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحادي الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحادي صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهاد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فانتناع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهما وكلم موسى فاسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشاك من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق أنبياؤه صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون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 يا رب العالمين سبحان الله ملك القدوس المطاع سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر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 ومدّن الله بأسماعنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعله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 بلغنا ليلة anyway, اللهم بلغنا ليلة القد، اللهم بلغنا ليلة القد، اللهم بلغنا ليلة القد، اللهم بلغنا ليلة القد، اللهم إنك عفون كريم تحب العفو فعفو عنا، اللهم إنك عفون كريم تحب العفو فعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين اللهم ادخلنا بها الجنات واتنا بها الدرجات وكفر بها عن السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين اللهم قد حضرنا ختم كتابك وعناخنا مضايأنا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك <تصفيق> إلى هنا انطرتنا فمن الذي يؤينا وإنا بعدنا فمن الذي يقربنا إلى هنا ذنوبنا إليك صاعدة. بنا نازلة يا رب الأرباب يا ملك الملوك اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا البكاء لنا شهرنا برضوانك والعذق من نيرانك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقاه به القرآن في أعلى الجنان ولا تجعلنا من, من قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين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 وألجمته خطايا ولم يجد إلا أن تراحما ولم يجد إلا أن تناصرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع الفضل يا واسع المغفرة إلا فنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يأسنا يا من رحمتك اللهم اعترق قابنا ورقب آبائنا من النار اللهم اعترق قابنا ورقب آبائنا من النار اللهم اعترق قابنا ورقب آبائنا من النار اللهم اكتبنا في علين فأتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين اللهم اضل لنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مريعة لا نضمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وعثامه وأممته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا اللهم علمنا منه ما نسينا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في البسنة والهرسك يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم قوع عزائمهم اللهم صبرهم على مصيبتهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم عنا نلتمس عذرنا إليك فيهم يا رب العالمين اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء فهذا دعاؤنا لإخواننا اللهم انصرهم على عدوهم ولا تحرمنا أجر جهادهم يا رب العالمين اللهم عليك بالصرب الحاقدين اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم آية لغيرهم يا رب العالمين اللهم احشرهم مع وفرعون يا رب العالمين اللهم اجعلهم عبرة للطغاة والمجرمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين يا رب العالمين اللهم اخرج الدعاة من سجون الطغاة والفراعلة يا رب العالمين اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعير مشكور وذنب مغفور وعمل متقبلا المبرور. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. ولا ثم إلا فرجته. ولا كربا إلا نفسته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. ولا شاذا إلا أصلحته. ولا مبتلا إلا عافيته. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر عيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفوا عنهم نزلهم ووسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلب والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقذ ثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صنا إلى ما صاروا إليه اللهم ثبتنا إذا نزل بنا هادم إلى الذات وانقبعت الذنوب وبقيت الحسرات اللهم كم معنا إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور إليك يا ربنا يومئذ النشور اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم نور قبورنا إذا أظلمت علينا القبور وفارقنا منازلنا والقصور يا رب العالمين اللهم كما سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا بس يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية فلا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا يوم وداع رمضان وأنت رب رمضان شهور كلها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلته في الجنان واعتقته من النيران يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم